الحمد لله وتعاملون بشير الله إلي الله و بشيرك لكم و بشير أنه محمد من عبد الرسول بسم الله عليه و على آله و صحبه وسلم التسكين الكثير و صحبه أما بعده الكرام مباد الله الباب التاسع من كتاب الصيام من صحيح الجمس باب وصول يوم عشواء فواجه من أقوال هذا العلم أن عشواء هو اليوم العاشية ويسبق اليوم بكل غسابة فأقولنا صيام يوم عشواء درجة درجة أحسنها صيام التاسع والعشواء وينيلي صيام العاشر وينيلي صيام العاشر والحمل عاشر عليه الصلاة والسلام قرر عاشت ولا طابق لأصماننا ثلاث ساعة ولا عاشر معنى وقلنا سبب صيام أن هذا اليوم مجرنا في موسى على السلام وقومه من فرعون وجميل. وصامنا النبي عليه الصلاة والسلام شكرا ورحمة الله وجاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجب اليهود يا هذا اليهود فقال نحن أحق من, مرسلين من مرسلين. عليه السلام كل قراءة عجدا من المسامين ابتدى من بداية الباب قال الإمام مسلم رحمه مطعب وموسلم ابن الحجان المسلم أبا حسين من فرشاير الميساب البيه البخاري والخليل قال امام لو لولا البخاري ما راح مسلم ولا رجح لولا البخاري ما راح مسلم ولا رجح والله اقول مسلم لولا البخاري قال انا حدثني اسبي بن حرب قال هو خيمه المساء قال حدثني جرير ومن عبد الحميد الطائي قال لي شهر ها الشاب بن تمام الشاب بن عروه بن عن امين عن عنا في شهر رضي الله عن ام المؤمنين السديقه بنت الصديق وحبيبه بنت الحبيب ما سمعت بشيء لم تعرفه الا سالت قالوا حدثني وهذا العلوم مثل في طلب العلم والفقه العظيم حتى صارت أفضل نساء العالمين رب الله الحمد وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب النساء إليه فقال عائشة وسئل من أحب الرداء فقال أبوها فقال صلى الله عليه وسلم قال على سائر النساء كفضل فريدي على سائر الطعام الفرنس في التريد التريد معروف ويوفر السفية ويوفر السفية معروفة في كتب التنبوي والمئة بي قال يا رضي الله كانت قرائسة تصوم عشرات الجنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صومه فلما هجر إلى المدينة صامه وكان يائش وكتب صيام يوم عاشوراء على الوجه على, على الوجوب في القرنات ثم نسخ هذا الوجوب محل محله صيام رمضان جاء والذي ما نكتب عليك بالصيام كما كتب على الذين من قبل ايام معدوده ثم بقي صيام شهر عشراء على الاستحباب ان شاء الله ومن شاء افطر وفي في فضل صيامه كما تعلمون أنه يكفر سنة ماضية من البنو حين من الصرائق ولا شك أن كل مننا خطة اللهم إن تغفر رفل تغفر جمع وأي عبد ذك لا ألم كلنا يولم تقول لنا يولم فتأتي مثل هذه الرغائق والفضائق والأعمال اليسيرة قد يكفر الصبائر وتنحوها وهذا فضل الله يكي كان القريش تصوم عشراء في الدين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلما أجل إلى مدينة الصمار وأمر بالصيام أمر بالأصدف الأوامر الإجابة ولما أفرض أشهر مباراً قال من شاء الصمار ومن شاء ترك فلو حدث كم حديث القرال أيها الناس واحدا سبحان الله طب عندنا خدمات في صحابه حديثا واحد تعالوا يا اسطى تعالوا ها ما ادريش وحديث عائشه امام يلا ارفع لنا حساب عائشه هي الصحابيه صح انت البيه لوها جامسه ده دهون انت و Spoین أبداً م Valerie و من تُتميّده و هنُ تُتميّده و من تُتميّده و منunivers سياكه و منشيّكه جريد و منشيّكو employees وأبداً و منشيّك有 أبداً ومن الصحابيين ها اذا عند محمود من الصحابيين ومن, ومن, ومن عنه بدون ان تظلم ومن عنه ومن عنه ومن عنه ومن شيخ المسلمين من يسمع لنا عند اخي احمد بدون انظر بدون نظره الكتاب فطبعا لازم لازم عندنا مصدر حديث عن جرير وباشير جرير نفسك عن جرير عن النبي الله عنها وصلنا في حاجه في صعوبه ولا صعوبه و بهذا نحفظ الاسامي بهذا الطرق نحفظ الاسامي فاش الانسان قام بزي بكلامه قول حاجه ده بنصح الاسامي الثلاثه اذنك موظفه ايها الاخواننا يا اخو الصحابي عمر رضي من من الله عنه من الصحابي ايها رضي الله عليه بليه وزاد انطقم انت اللي ايدها تذكر شغله ابن الحمد الله لا اول ابن الزبير ومن عنه ابن هشام ومن عنه جرير ومن عنه رازهير بن عمرو ومن عنه المسلم في صهري ادي شو اسمه يلا هاي محمود صاحب الرفيق بسم الله من الشيخ مسلم بقول انه حد ظاهر من ومن ومن عشان. ومن, ومن؟, ومن؟, ومن؟ الصحابه ربنا طب نسمع لنا بدء الحديث تعال لنا من قصص الله لا بدء الحديث اه شوف خليك الحديث بسم الله دون ان <تصفيق> ماذا العزي المال؟ كانت كريش في الجالية تصوب يوم عشر فجاء النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصيام ثم قال من شعف اليسوم من شعف اليسوم <تصفيق> بالمعنى حتى مش لازم بالنص حدك بالمعنى سان جدا ما احنا عايزين بارك وفيك نلقض العلم رفع بصرع أعلم؟ يالله محمد أنا... بن سعيد من شئ المسلم؟ أو من شئ؟ جريب ومن شئ؟ ومن الصحابين؟ بس حسن قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدث الهو بكر قال وحدث الهو بكر بن أبي شئبا صعب المسلم والمسلم مشهور بالكنيه اسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله او عبد الله بن محمد هكذا عبد الله بن محمد عبدسي الفوري طيب وابو طري محمد بن محمد هاب بن العلاي الاوداني هو قال حدثنا ابن النويه عن هشام من رجال ثاني لهشام ها رجاله والله ثاني لهشام انتبه إشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا الإسناد ولم يذكر بأول حديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وقال في آخر الحديث وطرك عشورها فمن شاء صومه ومن شاء تركه ولم يجعله من قول النبي عليه الصلاة والسلام كرواية جريد رواية جريد جعلت من كلامنا على صلى قال حدثنا عمرون ابن محمد بن بكير ابن المصري قال حدثنا سفيان عن الزهري لو عرفتم من سفيان لكم 100 دينار انت تقول ابن عيال السبب ايه عشان الزهري احسان كبار الله ايه احسان احسان ان سفيان الثوري لم يأخذ من الزهري خلاص والله تعالى سفيان لم ياخذ من الزهري شفل ثونه بن رزق لم, لم تسعبه النفق عشان يرتاح ياخذ الزهري قال لي بقى انت شويه شد من اللي قال لك انت سامعش ما عادش بس عن عروه عن عائشة رضوانا أنه مع شراء كان يصاب من جاني لما جاء الإسلام من شاء صامة ومن تركه عزدنا حفاظ بن يحياء التنذيب المصري قال أخبرنا بن عد أخبر الله عبد الله بن عد أبو محمد فقير مصري تبع الشيخ محمد تبع. يقول أخبرني يونس عن ابن شاء بن عزغري مرة يقول لك زوري مرة يقول لك ابن شاء هو معنا؟ أستيرت على رسولك في شبين وفي شبين أحد أبعدنا لديك ابن الشام؟ ابن الشام غير الشام ابن الشام غير الشام بارك الوقت ابن واحدين قال أخبرني, واحد أخبرني يولس عن ابن شهاب نواو الزهريك قال أخبرني عورة ابن الزبير عن عائشة الرضل عنها قالت كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصيابه قبل أن يفرض رمضانه فلما فرض رمضانه كان من شاء الصماء ع... يوم عشراء ومن شاء أفتراء قال عدد الله متيبة بن سعيد أبو رجاء البغغاني ومحمد بن روح أيضا مصر جميعا عن الليل ابن سعيد أبو الحارف الفهمين كان له صيق وسمعة طيبة في النجوتي وكرمة وفجل وعطائه وعلمه وفقهه حتى وشأ بعض الناس إلى الخليفة فقال لعبد الله عبد الله عندي نصائف حكتها في السر وحدي امير المؤمنين تلاف مصر فإن أمير البيت بن سعدي رحم الله لي عن يزيد بن أبي حبيب أول من جلس للناس بمصر ليعلمهم الحلال والحرام والأحكام كان قبل ذاك التاريخ يقصون يعيضون كثرة مواعب وقصص ترهيب ترهيب لكن ليس العلم محصورا في هذا الجانب إنما أساس العلم والشريعة الحلان والحرام والأحكام وكي أنت في اليوم والليلة محتاج أن تعرف أحكاما كثيرة جدا أحكام الطهارة تكون عارفا بها مستيقنا بها أحكام الصلاة معنا وما إلى ذلك قال علي زيد بن ابي حبيب اني عيراك الاخبر ان عمرك اخبرت أن, ان عائشه اخبرت انكم الجكم تصوموا شراء في الجاهليه ان امرا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه امر حذلاه عن امي رضى الله عنها ان امر يعني يعني إيه وإن شاء الله هكذا لبني المجول أحسن المحقق تأتيتنا عندك؟ آآ إيش قلب؟ قول على قامرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء اعتمد بطبق وقامرة منعبود حيش قبل هروم عم بكاتة الهمزة والمين آآ بشيء اعتمد بطبق الهمزة وكاتة الواطنان عن النهو ضبطوا عمر هنا دواجهين بحضارهما بفتح الهمس والمين والثاني بحضار بطن الهمس وكسر المريم ولم يفتروا قابع عياد غيرها ولم يفتروا قابع عياد غير الثاني هذا هو أمره حسنًا قلب الحاج لدى واحد لا كلاهما صح كلاهما صح وكلاهما لو دأوين كل من الوجهين أحد الوجهين كل من الوجهين لو دأوين والأمر واحد إن شاء الله قال حتى هو رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله ليصوم وان شاء الله يفطر قال حدثنا ابو بكر بن عبي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ابي قال حدثنا ابن ابي والله بده قال حدثنا ابي قال حدثنا الله والعمري نافئ الراغبري عبد بن عباد ابو عبد الرحمن على طال عمر الف عمره قيل هذا ذكر سنه واعتق نفس واعتق الف من منها قصته في, في الاسناد الصحيح لما مشى بمفاصل واذا براغغ وقال للراعي هل من جزرة نأكل؟ قال ليس هنا ربها قال هل قلت له أكلها البيت؟ قال الراعي فأين الله إذن؟ هل يغيب؟ لا فبكى ابن عمر وأخذ يردد أنا حقا أقول أين الله؟ فانقضى العقل الله حتى جاء صاحب الغنى فساومه على العبد والغني فاشترى العبد الغنى واعتق العبد واعطاه الغنى شوفوا بقى الناس اللي بيه فقه المعامله مع الله فعلا ادب حقيقي صلي على النبي صلى الله الله عليه ادب في المعامله مع الله أبو عبد الرحمن ولذلك في غازك أحد جاءت عايز يدخل معركة ونبقى على نزل صنجل من كانت السلسائل فبلابس أنت صنجل مش يدخل المرض فانتظر حتى جاءت الخندق في عام خمسة فدخل كان أول مشاهدة الخندق رد الله على معركة أبو عبد الرحمن كان يتقفى رسول النبي عليه الصلاه والسلام واتبعه رضي الله عنه يقول ان اهل الجاهليه كانوا يصومون ما شاءوا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون قبل ان يقترض رمضان فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ماءين عشرا يوم, يوم من ايام الله فمن شاء صام ومن شاء ايه طيب ايش رايكم انا اسالكم كان حديثا طلب بس اللي هيجاوبني خير فاد انت تعرفوا الحديث ده حديث طلب انا عايز واحد جاوب ما هو ده حديث عائشه حديث عائشه حديث النووي كل دي حديث عائشه وحديث وقت وبعدين حولنا على علمان... متى هو حديث أمس لأننا لن observer الحديث بإيه الإصحابين الإصحابية ما أقول في ضوء التي او أعطي ان سيقول على الظلام هو الظلام 되어 Board هل دώ sink that to第三 علم manЫ فنأه الصحابة Correct then من الله الظلام يقول حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي المرطق من بالزمن كانت بي زمانة فدع الله فأبنى معا زماني أنشانة أعفل الله فدع الله كنت أرد يا الله لا تذهبني إلى الوضوء إلا ما شئ فما التوطن قائم على قدمانه يستجيب وجاء قال هو زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن شهاب القطان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيماء صاحب المصنف وابوه ايه ما لي اعرف عثمان عثمان الحسن معناه ان هر بكر وسنه ابو الحسن وايهما اكبر سنان عثمان ايما اقطن ابو بكر الله يعطب الناس شاهد خرج من واحد واحدة لكن واحد أفضل من واحد واحد أعلى من واحد واحد أفضل من واحد كلاهما عالم كلاهما عالم محدد وهذا له كتب وهذا له كتب على ذلك بعدين كان الشيخ يقول رحمه الله دائما نقول أبناء أبناء أبي شايبة بيته عند من هم نذكر الله عن يعني بيت واحد خرج منه خمسة وستة. ولما بحثت بيت ان شاء الله يومي اربعه بيت سرين سيرين ما بيت ايضا قال 100 بيت علم وقال شيخ برضه بيت علم جماعه معنا قالا يقول هنا بارك الله فيكم قالوا حدثنا بكره قال بن ابي شيماء قال حدثنا ابو سامر عرفتمه عمال الرساله كلاهما عن عميد الله بمثله في هذا الإسناد يعني ايه من طريق ابن عمر من حديث ابن عمر فلوحدثنا ختابة بن سعيد فلحدثنا ليث بن سعد بن حارب فلوحدثنا ابن رمح فلأخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي العلوم أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مع شعورها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم من يصوم والجاهليه فمن حب من يصوم ولا يصوم ومن كره فكذا قال حدثنا ابو قريش قال حدثنا ابو اسامه علي الوليد يعلمك كثير قال حدثنا نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثنا انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم عاشوراء هذا يوم كان يصوم من يصوم اهل الجاهليه فمن حبنا ومن حبنا يترك ولا يترك وكان عبد الله رضي المعنون ليصوم إلا أن يوافق الصيام قال وحددني محمد بن أحمد بن أبي الخرق قال حددنا أروح قال حددنا أبو المالك وبيض الله بن الأخنص قال أخضرني ناف أنا عبد الله بن عمر رضي الله قال ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام يوم عشراء فذكر مثل حديث الليل بن سعد سواء قال وحددنا أحمد بن عثم أنه فريك ورحدثنا ابو عاصم رحاط بن مخلد الشيباني الملقب بماذا يا اخواننا بالنبير الملقب بايه بالنبير لنبل عقله وبكائه جاء الفيل الى ايه إلى مرداد. فعلم المحدثون بدخول الفيل وهو مخلوط الضخم يتشوف الناس لرؤيته فخرجوا وبقي أبو عصر فقال ابن زريزي لهم من نبي ما تخرج معه ولا تشوف تفرج حديقة الدولية حديقة هناك فرج مع الناس ويضع الوقت للشباب قال عوضني عن المجلس قال يجلس أنت نبيل هذا السبب. السبب الثاني قالوا كان بأنتي كبار في اول ليله راح يقابل زوجته فخبطها بال قالت نحي عني ركبتك بضعه بره ها كل ما هي تمشي يوسع صدره ويضحك تمام حلو اهلي اهلي اهل بركه مفيش لا نيل ولا كده ها ولا فيديوهات صور العرس ولا عند الاستوديو هنوديهم عند الاستوديو زي ما بنشوف بتمشي في الشارع قافلين الطريق عشان السيارات اللي تستقبل العريس والعروسه من عند الاستقبال وانا من سوق المسلمين والمساله ما توصلش للعروسه اي شويه زوق اي وما بيحصل بركه في كثير من احيان والله ليلان ادينه انهم مطلقه اسبوع اسبوع انهم مفيش فين البركه علامه عدت على العرايس فوق دلوقتي عشان تعملوا فياض ده صح هم بالزواج كان له 10 سنين بالذكر يعني من 10 سنين <تصفيق> وكان بيتكلم من من داخل القصر تاخد الانخض كان بالمحمور بس مال انقذها ده العقد كله عليه انستيت والله اخدها اقصد البركه والله في اتباع السنن راجل كان يتزوج المراه بثوب وثوبين ومهر قليل وحاجه بسيطه ولا على الحصير ولا كده وربك فيه بركة وفيه أماسك وفيه مودة وفيه محبة اليوم شكتوني الفتحة من الناس والبركة طريقة طريقة كم يتكلم الرجل في الزواج وكام المرحب يتكلم في الزواج والديون ربا عريس من العسان هؤلاء يشتغل في أمواج عشان لا بد عليش ترطاق وانتزامات لا بد لي وفع هيا ومسكين مدى يخلص من الديون بحسان اوارا اشتغلت ربا عاصماتي ها؟ يعني عايز اللي مش توقع على العروسه يقولوا جيب كذا وجيب لي كذا وجيب تغير المفاهيم تغير المفاهيم والوجوه ما دي مشكله ولو رجعوا للزمن الاول الله اكبر تيسير في الله تيسير في الزواج تيسير في كذا تيسير كذا ربك المالك هيطرقه من البصره بركه الله فالمهم ابو عاصم النبيل عارضهم لما رقب النبيل القبر او قبلك يبقى القبر ايه ألقاب طيب هنا بارك الله فيكم انا اريد ان ارجع لايه ده بيعاصم حدثنا عمر بن محمد بن زيد بن عاصم قال لي قال حدثنا سالم بن عبد الله قال حدثنا عبد الله عمر رضي الله عنه وقال يذكر عند رسول الله صلى الله عليه يوم عاشوراء وقال ذاك يوم كان صبر اهل الجيش يوم عشراء عند اهل السنه صيام وعباده سهله لا واتباع طب عند الشيعة مقاتل وسيوف ودماء والاطفال حتى الاطفال بيحولوهم هذا ايش العقول هذه فين العقول كل في زمان يوم عشرة احنا كنا هنا في الرياض يوم عشرة لازم يشتريوا لبن ويعملوا رز ولبن لازم تبطئ بالكس والفاء ومبطئ بالكسه ومبطئ بالكسه انا ضقت الاشياء يوم عاشوراء وميسونس عارف انت ايه ما جاء الاسلام هذه يعرف الناس الا لما جاءت السنه عرفها الناس قلت لهم هذه العاده ايه توسعه لان هناك بعض الحديث ان يعني ايه على اهلنا في يوم عاشوراء نسع لهم بالرز واللبن مش عارف كده وش الله عليك البدايه ولا في المر في الاحاديث موضوع ما خلاش اساسه الصح فعلى الاخوان الناس على هذه الاحاديث بنين بقى الاحكام ونسوا ان يوم عاشوراء السنه يرص على درج النبي قال حدثنا سالم بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى عليه وسلم يوم عاشوراء وقال لذاك يوم كأن أصموا لجالية فمن شاء الصامة ومن شاء أطاركة قال حتى تنأو مكرم أبي شهيب و أبي قريب متى حدنا أبي قريب؟ الليلة؟ متلين؟ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بسم الله مرحبا محمد سليمان يقع إنه بيها كاس قلت ممتزم طيب قال جميعا عن ابي معاويه محمد بن خازم ها خازم ولا ولا حازم ها بالمهمله ها ولا بالمعجمه تعرفهم في باجمه فين المعجمه وفين المهمله انا عايز واحد يخليني بين في الم... يلا يمحبون. فين المعجمه وفين المهمله أنا, انا عايز افهم يا شيخ خا معجمة حا مهملة هل تشوف زيبه؟ طيب الجيمة أنا أسألك فقط ها؟ ماشاء إلا يقول الجيم معجمة أو مهملة ما تدخلوش الجيم لا مهملة ولا معجمة الجيم جيمة خلاص؟ شوفوا مطرح تكتبوه جيمة جيمة هاي؟ جا. جا. جاء جاء أيضا؟ يامين جيمة إنما شوفوا حا حا ألف همزة وخاء خاء ألف همزة ممكن أن تختلط معادي اشتبه إنما الخاء والحاء ما تختلطش مع الجيم انت وضع لكم الموضوع هو كده لأن كان يقولوا بي جيم نقولوش ما بالمهملة ولا المعجمة يقولوا الخاء ويقول لك ايه المعجمة ويقول لك الحاء ايه المهملة اللي ممكن تيجي دبابة تعمل على الحاء كده تعمل حاجة وانيمة اسمها وانيمة هل تأتي ذكرة عن ذلك؟ يقول تقدم الاسم من المهمنة إلى المعجنة فلاذا يجب أن يكون المهمنة المعجنة؟ لا يوجد علاقة للمهمنة أو المعجنة طيب باء لا يوجد علاقة يقولون المحدن التاء يقول لك المثنى لا يوجد كل حرقين شبيهين بالبعض ففيه إيمان وفيه عجان حا خا را زي دل دل صدد شين سين طا ضا عين غير هم فيه طب الواو؟ الواو واو ما تقوليش لما هم لا معجمة طب الهاء ما تقوليش لما معجمة لما ملهاش نظير ملهاش ايه؟ ملهاش نظير انتو قالوا اعجاب ليه؟ يعني ازالة العجمة عنها ولذلك وضعوا لها النقطة الإعجام يعني إيه؟ إزالة العجمة ما تقولش الإعجام يعني خلالها عجماء مبهامة لا، إستاذ مكسور عرفتم الإعجام والإهمالفن بالحروب المتناظرة المتشابهة الألف ما ينفعش تقول فيه لا مهمة, لأ مهمة. ولا معاشة ولا الباء ولا التاء ها؟ ولا التاء يقول متلّة شو إزاي؟ الخاء، الجيم، جيم تبدأ حاء وخاء كده بيني من حتى تنتهي من المتشابه طابنا شرط النون النون النون ليش ما نقول معجم عشان الباء احنا ممكن بس ها لا لان النون كده بنكتبها كده مقوسه انما الباء على السطر كده على الصاح هذا البقاء وشوف البقاء شوف البقاء كده اهي تعمل لها من هنا ومن هنا وتصير البقاء انما النور مقوسة خط نور طب ايش رأيكم من والقاف ها قولولي ده برضو نفس الموضوع ده هو نفس الموضوع ها القاف بارك الله بكم مقوسة انما الفا على وتعمل لها خلص وسنة من هنا على اللي وصول للخط اصول الخط موجوده لازم انتوا عندكم المطرد للعلم بالرسم رسم القدر واضح حلو ابو ها الداله والدال الدال والدال الدال والدال اه صح الدال المهمله والدال المعجمه امال ايه والراء ازاي وين درجة ما في الفاتحة بقى؟ الفاتحة؟ لما تقرأ بقى في التقريب وتقرأ في الفاتح الباردين شكرا يقول لك بالجين فما احنا قول لهم محمد ابن خازم الضريق ولا محمد ابن حازم لو انت مش عالي الدين ودين هتلقى عرفت الفاتحة بقى؟ الكرآن في البداية ما كانش عليها طب انتباه وانا لو بقي القرآن من يومها الى يومنا هذا ما فيش كنا عن نقط وانده حصل تعرف لبان؟ تصور كده يعلمون تعلمون طب القراءة بالمشافة والتلقين صح ولا لا؟ هو ده الاصل طب واحد يروح يقرأ المصحة وما فيش هيعمل اي سيد في حالة القرآن أول حاجة إِنَّا نَعْمَزَلْنَا الذِّكْرَ مِنَّا لَوَلْحَبُّكُنْتَ من أجل الحفظ هذا جاء الله أول حاجة وخذ بقى بعد كده الفواج الثاني في العلورة أخذ. طيب نرجع ثاني أبو معاوية أثبت الناس بين على محمد بن خاسم ولا تقول محمد بن حاسم أثبت الناس في العمش وكان يرى الإرجال خلاص عن العمش سليمان بن مغضان أبو محمد الأسدي الكائب عن عمار عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الأشعاد بن قيس على عبد الله ويتغدى فقال يا أبا محمد إذنه إذن إذن إلى الغداء يتغدى يعني إيه يعني الإفطار معنا؟ مقصود بالغداه للإفطار وقال أبو محمد اذنه إلى الغداء فقال أوليس اليوم يوم عشراء قال أولقدر ما يوم عشراء قال أول هو قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم قبل أن ينزل شهر رمضان لما نزل شهر رمضان توريكا وقال أبو كريب تركه قال وحدثنا جويل ابن حق عثمان بن نبي شهيب عثمان اول مره الليله يمر معنى ايه قال حدثنا جرير عن العمش بهذا الاسناد وقال فلما نزل رمضان تركه وقال حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا وكيع بن الجراح ها ابن مليح الراسي ابو سفيان وياهب بن سعيد القطان الامام صاحب جرم التعذيب عن سفيان وعرفتم من سفيان انه التوريه ابو عبد الله نعم هل يا قوم في بدعتهم من فقيه او امام متبع من سفيان اخي ثور الذي علم الناس بطيقات الورع او سليمان اخي تيم الذي ترك النوم لهول المضطرع أوفت الإسلام أعني أحمده ذلك لو قاراه القراء قرأ لم يخب صودتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمعه هذا سفيان الثوري هل هم يا قوم في بنعة إله من, من فقه أو إمام المتبع مثل سفيان أخي ثوري الذي علم النس دقيقاتي سفيان الثوري أبو عبد الله سفيان سعيد المسروق التاوي الفوقي الامام الشهير كان يبكي احيانا فيقال له لماذا تبكي قال اخشى من الصوابق والخواتيم الصوابق ماذا كتبت في علم الله الازلي اشقير نفسها والخواتيم الله اعلم بس الله هو في الرجل يعمل بها الا الجن دارك الله <تصفيق> نعم قال قالوا حدثني محمد بن حجم والله فلا قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثني أسوفيان قال حدثني زبيب اليامي عن عمارة بن عميد عن قيس بن السكن أن لاش عدم قيس دخل على عبد الله يوم عشوراء هذا عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الإمام الصحاب الجديد يوم عشره وهو يأكل فقال يا أبا محمد ابن فكل قال إني صائب قال كنا نصدو ثم توريب قلت لكم أن عبد الله بن سعود كان يقل من الصيام لماذا؟ لأنه يرى أنه لو أكثر من الصيام لم استطاع أن يلاجع القرآن أنا كان يضعب بدنه وجسده فلا يقوى على مراجعة القرآن ومذكره قالوا حدثني محمد بن حاد قال حدثنا إسحاق بن منصور. قال حدثنا إسرائيل من عربتم إسرائيل هذا؟ من؟ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيع بن بي. عن منصور بن المعتبر عن إبراهيم النخعي عن القمة النخعي أيضا من تلاميل عبد الله بن مسعود قال دخل الأشعة بن قيس على ابن مسعودين متى مات ابن المسؤول اعرفتم؟ لكم دانا جيش الراجح 31 فضح تريدك في هذا من المنقل 31 من المنقل 32 و 30 31 من هم العبادلة من الصحابة؟ ها؟ الله عارض الله عارض اللاعب والله بنعمل باص اه هو عبد الله بن عمرو مختار فضل بن عباس رض الله عنه وعن عبد الله بن الزبير اربع بارك الله فيك يا عبد الله يا صاحب الحديث لما انت قدم الله عنه قال يقول بارك الله فيكم طيب على ابن مسعود بن كل يوم عشراء فقال يا أبا عبد الرحمن قليته إن اليوم يوم عشراء فقال قد كان يصام على سبيل إيجاب والفرق قبل أن ينتل رمضان فلما نزل رمضان وترك فإن كنت مخطر فأطعم فطعم فطعم, فطعم, فطعم, فطعم, فطعم قال عددنا وقل من أبي شايفة وبعدين شوفوا إزاي الكرم الناس أهل الكرم بعض نزلوا وشوفوا أحد سألونا خليك سألونا كل واحدة واحدة شيء ينغص عليه نسأل الله العفو قال حددنا أبوكر بن أبي شيب قال حددنا عبيد الله بن موسى قال أفضلنا شيبان أن أشعد بن أبي الشعفاء عن جابر بن أبي عن جابر بن سامرة رضي الله عالمين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمونا بصيامه ومع الشراء ويحفنا عليه وتعهدنا عنده فلما أفرد رمضان لم يقضرنا ولم ينهد ولم يتعهدنا عنده فهذا ما ايه ايضا تدرس بالكسريع تدرس بالكسريع قال هدثنا حرماءة ابن يحيى قال اخبرنا ابن رهد قال اخبرني يونس عن ابن شئة قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاوية ابن ابي سفيان عن ابيه خطيبا بالمدينة يعني في قدمة قادمها ليه؟ لأن كان معاوية في دمشي الخلافة المهوية بدأت في دمشي قال إيهوان في قدمة قادمها يعني جاءت مدينة وإلا كان المقر المعاوية رضي بعنوه في دمشي في نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهل السنة هناك مصبع فيه وهل يهلك عدوه يا لساعة مبارك قال أنه سمع معاوية من المسكين خطيما بالمدينة يعني في قدمة قدمها أطفهم يوم عشوراء وقال أين علماؤكم يأهل يا المدينة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأن صائم فمن أحب يصوم فليصوم وهنا حدثني الكل قال حدثني ابو الطاهر المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب ابو ابو محمد الحقيم قال اخبرني مالك بن عبد بن شهاب في هذا الاسناد بمثل وراقد ذكر ابن ابي عمر فحدثنا سفيان الثعيني عن الزهري بهذا الاسناد سمع النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه مثل هذا اليوم ان صائم يعني معاوية رضي الله عنك. إني صائم ومن شاء يصوم فليصوم ولم يدفل باقي حديث مالك وإنس قال حدثني يحيى بن يحيى التميمي أني سابوي الأكبرناه شيء ابن بشير السنة صاحب تدريس العقل مشهور المهلي عن أبي بشير عن سعيد بن جبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما القدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة فوجد اليهود يصومونهم عشراء فسوئنوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله في موسى وبن إسرائيل على دلعون فنحن نصومه تعظيما له فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منهم فأمر بصومه قالوا حدثناه ابن بشار له اين محمد ابن بشار بندار وأبو بذر بن نافع جامعا عن محمد بن دع صر غنضر معنى الذي رتبوا بغنضر شيخ ابن ذبي علي بن وغنضر بلغه اهل مكه المشاغب يكثر الاسئله على شيخ ويشاغب نطلب من اللي يجيني من يجيني من بسال انت غنضر بلغه اهل مكه المشاغب للمعلمك محمد بن جعفر ربيب, ربيب شعبا عن شعب لازم شعب عشرين سنة حتى كان الناس اختلفوا في حديث شعبا كان كتاب محمد بن جعفر والخيصل والحكم بينهم عن شعبة عن أبي بشرين بهذا الإسنادي وقال فسألهم عن ذلك فلو ابن أبي عمر فلو سفيان عن أيوب ابن أبي تميمة بكر عن عبد الله من سعيد بن جبير عن نبيه سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج ظلما وعلوانا وكان مجابا دعوة ذات مرة كما قلت لكم كان الدين إذا صح يصتيحل سعيد للصلاة في الليل ففي ذات راحت على سعيد النوم ولم يصح الدين فقام على صوت الفاسر فأسف وحزن وغضب غضب سبيل كيف فاتب المناجاة من كيف فاتب من الليل من قيام من ذكر من مناجاة من دعاء من خشوع من قنس بن سبحانه وتعالى فقال ما له قطع الله صوته فما سمع له صوت المعدمة فقالت له أمه يا أبو لا تعود تدعو على أحد ولذلك لما دعا الحجاج قرى اللهم لا تصدوك على أهل البعضي مات بعدها في صباحة وما صلوه فعلت ابتلي الحجاج بمرض كان يعوى منه كما يعوى الجنة دعوت مظلوم نعم ولي من أولي الله يظلم من عاد أبي قد آذنت من, من نعم رضي الله عن سعيد المسيد واحد هو قال مالي ومالك بجبر مالي ومال سعيد هل هو مالك بجبر ها الحاجات دي تحصل تحصل طاقتك طلوها طاقتك طلوها ما لهم طلب لهم عشان بما يقولس ووامن نخايب الشعبين الحسن المصري والجمهور الغرباء العدل في, الدمال. في الدمال. الراجح عدم تكفير فقالت ليش عالما قلت أروا ما قلت لي هيا تغامل زمانة اللي خطر الله أيه ما قلت ليه شيء فيه وكان وكان بقف المسل وكان ما ذلك قالوا لو أتت كل أمة بشريرها وأتينا بالحجاج لكافعناه أيه الخبث والشرط أن البطش سفك الدماء بمشكلة طيب يقول عن أبي عم ابن عفاسي رضاً الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدين وأجد اليهود صياماً يوم عشراء فقالا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقال هذا يوم عظيم عند الله في موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصمى موسى شكراً فنحن نصوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحققه أولى بنوسى من منكم فصامه فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهضه الصيامه قال وحدثنا إسحاك بن إبراهيم أهل حنظري بن قال أخبرنا عبد الرزاق الصنعان يا أبوك قال حدثنا معه ربن راشد عن أيوب بهذا الإسناد إلا أنه قال عن ابن سعيد بن جبير لم يسمه قال حدثنا ابو بكر بن شهبه بن النمير عن ابي عميز عن قيس بن مسلم عن تارق بن شهاب عن ابي موسى ابو عبد الله بن قيس الصحابي الجليل اوتي مزمارا من مزامير اديته مدته رضى الله عنه قال كان يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود وتتخذه عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صومه الف قال أحدثنا أحمد بن المنذر الحزامين قال أحدثنا أحمد بن أسامة أبو أسامة قال أحدثنا العميس قال أخبرني قيس فذكر بهذا الأستاذ مثله وزيد قال أبو أسامة فحدثني الصداقة ابن أبي عمار عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهابن عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان أهل خيبر يصمونه مع يتخذونه عدا ويلبسون النساهم فيه حليهم شاركهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسموا أنتم قال أهدنا أبو بكر بن أبي وعمر الناطب جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما وسوئل عن صيام يوم عشراء وقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم يوما يا طلبوا فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهراً إلا هذا الشهر يعني رمضان قال حدثنا محمد بن رافح قال حدثنا عبد الرزا قال أخضرنا ابن جريج متى عدنا ابن جريج أول مرة يأتي معنا في الأسانيين هذه الليلة واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز الفقيه المكي قال أخبرني عمير الله بن نبي يزيد في هذا الاسناد بمثله باب أي يوم يصام في عشوراء أي يوم يصام فيه في عشوراء قال قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبه قال حدثنا وفي ابن عن حاجب ابنه عن الحكام ابن, عبن عبن الحكا ابن الأعلى قال انتهيتوا لابن عباس يبضل معنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عشراء فقال إذا رأيت, رأيت هلالا محرم فعدل واصبح يوم التاسع صائمة شوفوا هذا مذهب أنا قلت لكم الراجح يوم يوم العشر لأن كان بعض الناس يعتقد أن التاسع هو الذي يصاب ها؟ وليس معناه يزمع بين التاسع والعاشر لا يعتقد أن العاشراء هي التاسع فقال شوفوا ماذا تنعبذون؟ ماذا تنعبذون التاسع؟ لا نحن كن في أول درس أحسن على صيام التاسع والعاشر آآ خالب الله نحن كن في ملاتب نحن كن صيام على ملاتب لكن واحد ما استطاعش يقول النصاب التاسع هو العاشر ماذا نحن نشأ؟ واحد ما, آه؟ ما, ما, ما أدركش التاسع آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� يصوم من العاشر وحتى ال11 ما اعرفش ده جديد ده ولا بيه اتقصى على العاشر ايه لم يصم هذا كله الله يعني فرض عظيم هناك ابواب اخرى للعباد طيب قال وقال اذا رايت الى المحرم تعاد وصبح يوما تسع صائما كنت لك يا رسول الله صلى الله عليه قال نعم شوف ازاي ابن عباس قال أحدثنا محمد بن حاد قال أحدثنا يا حفن سعيد قطار عن معاوية ابن عمر قال أحدثنا الحكى ابن قال سألت ابن عباس فضل الله عنهما وهو متوسط للرداء وعند زمزن متوسط للرداء متوسط يعني من تكي كده على الرداء شل الرداء له لا يوجد ترى على فلدة ولا حازة أحوالهم على أندهم ربطوا عليه وكانوا راضين انا بان احيانا انت انبسط في الدنيا وتلفث ويفتن عن ربنا عصاه هو بيضغط بالازاقه خلاص شامل الردى ده كده وطلع لعينه فتان ولعيده انبرد كل وجهه كله دول سبحان الله مفتح لهم ابصارهم البلاد والعباد وجن ها وكانوا حملوا كتاب الله وكانوا حراس العقيده وكانوا ابطالا وشجعانا وكانوا عبادا ونسكا الله سويتوا لو واحد مننا الان يقعد كده يا باشا كده حس والله ارجعك بعدنا ها هيقعد على الكرسي ما انا على الارض ما اعرفش الان في حاجه مش مظبوطه وعايز كرسي كويس ان هو بيحط البدايه ويتك على نقطه ثانيه يعني يعني زي جنب بك الان كان ابتدى انت ام افضل من ده يقول آه طيب آه نرجع للدهول الحسن بن علي الحلوه قالوا حدثنا الحسن بن علي الحلوه قالوا حدثنا ابن ابي الوقت سعيد بن حكيم حافظ مصر قال حددنا يا عبد عين قال حددنا إسماعيل بن أمين أنه سمع بعد غطفا ابن طريف المري يقول سمعت عبد الله بن أعباس وضرعنا ما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عشراء وأمل بالصيام قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظف اليهود والنصارى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العم مقبله إن شاء الله صنّا اليوم التاسع طالب لم يأتي العام مقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لكم البقية اللي ايه انبه يقولوا حددنا او بكر ابن عميشان ها انتظر هذا الجولة اللي كنت اتباع مرانا ماذا شو جميعا ماذا شو معا لو كنت يصور عسل او كنت العام قل لأني موت قال هضمي مع العاشر التاسر وظهر وقالوا معليش مش معليش معليش لا يقاردها معلش إلا تشريع وفيه تدرج والأمر على استحبار أصريع وعلى استحبار بس عشان نبي عليه على يريد أن يخالف اليهود مخالفة كاملة صم التاسع مع العاشر فهضم وانت لو صمت العاشر ما انا وفق في اليهول يتعلم ان الكلام عشرة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا يعمل ايه؟ يصم العاشر بس والنبي عليه الصلاة والسلام صامت 9 في رمضانات الشيء انه فرض السيار رمضان في العام الثالث مريضة فيه شعبات طيب كان بيصم بقى عشرة قبل أن يؤثر على سبيل الاستحباب بعد أن يؤثر على سبيل الاستحباب قبل أن يؤثر على سبيل الاستحباب فهذا ما يوجد فيه؟ فقال أذان شابه الطبق longer, longer, longer. المسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر ابن قريب قال حدثنا وكيعا عن ابن عن القاس بن عباس عن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيقه إلى قابلك لأصمنا التاسعة وفي رواية أبي مكرين يقول يعني يوم عشراء قال بابه من أكل في عشراء بل يكف بقية يومه قال عدهنا ختيبة بن سعيد قال عدهنا حادم يعني من إسماعيل يعني عن يزيل نابع بيت عن سلمة بن الأكبر وعن رضب عنه أنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم يوم عشراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصن فليصن ومن كان أكله بل يؤتي صيامه الى الليل وهذا يعني الزمن الاول والا هذا بس قال حدثني ابو بكر بن نافع قال حدثني بشر بن مفضل بن لعب قال حدثنا خارج بن مكوان على الربيع بن عن الربيع بن معاوذ بن الخلال قالت ارسل رسول الله صلى الله وسلم غداتا عشراء الى قرى الانصار التي حول المدينه من كان أصبح صائماً فليلتل نصونا من كان أصبح مخطراً فليلتل بطير يد يوم قال فكنا بعد ذلك نصونا ونصونا من مرصبيننا فالصرار منه إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العين فإذا بكى حدوم على الطعام أعطيناها يا عند عندك الطارق قال وحدثناه يحيط ليحيط قال حدثناه ما؟ ما عدتني عين قالوا حدث حتى... أنه يحيى ابن يحيى التميم النيسابولي قالوا حدث أنه أبو العطار عن خالد بن ذكوان قال سألتون ربيع ابن تمعود عن صوم عشراق ما, ما تعرفوا أين هذا الصوف كيف يخلق؟ الصوف، لا يكون خارج أما للصوف؟ أما للصوف؟ أما للصوف؟ أما للصوف؟ ما تزين مع الصوبة يهايش والعلم من فور طب العيش ولا شيء حين ففو على الجبال سنزل زين ولا شيء ولا كإنه شيء إنت لو بتاخد كيلو اثنين كيلو صوف تعملهم كده أما الجزء الخروف المعبرة ومعبرة ولا شيء أكيد هاش ها لا وبيعملوا بقى عروصة لعبة من العين كده ومارش غشوه اشوه العيب في الصوف طيب قال الصوفي اخذ من اي محمد ام خلاص صوف من الجبن انظر خلاص وبره وبره لا صوري اه لماذا الصوف وبره الصوف الصوف الخروف بيضار فيها صوف اكثر من نعم كنتما أستردت الشيء من مضادة بشيء أعبت لا يريد أن تأخذ الضربات لا يريد أن يسأل كذلك الله طيب يقول فإذا بكى حدوما الطعام أعطيناها إياه عند الأفضل فالوحدثناه يحيى ابن يحيى أنتم تلاحظون أن الإيمان المسلم كثيرا ما يروي عن يحيى ابن يحي. الصحيح 1500 ريال او اكثر من 1500 <تصفيق> يحيى بن يحيى التميمي ليس <تصفيق> <بني> بوري <تصفيق> الذي قال الامام احمد في معاوله جيش الير الى بغداد بعد عبد الله بن مبارك مثل يحيى بن ايهاب بن يحيى قال حدثنا مع الله الصعطار عن خالد بن ذكوان على سالته اميه كمعود عن صوم عاشوراء قالت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولهم في قرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشكل غير أنه قال ونصنع لهم اللعبة من العهد فنذهب به معنا فإذا سألونا عن الطعام أعطيناهم اللعبة نتلهيه حتى يتم صومهم إذا رأى الشيخ وديه نأمنى كل الصلاة يقول لنا بقى أبو نائي عن صوم يوم عشره الله أسترعليك نوع صوم يوم الفطر ويوم ايه؟ لكل الصيام انواع لما قلنا صيام واجب صيام مستحب صيام مكروه صيام محرم, صيام محرم صيام يومي العيد يوم العيد ويوم الاضحى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال سمعت ابن يوم الشك ها يوم الشك المحرم يوم شك الحمد على راجح ما فيها أكور في أمضان قالوا حدثنا يحيى ابن يحيى إلا من اعتاد صوم ووفق اليوم فليصمه لكن لا تقدموا رمضان في صوم يوم أو يومين إلا من كان يلوص يوم فليصمه سالك رفا يمنظرها ماذا؟ يقولون أجل رفا يمنظرها يا رفا سالك رفا بلغنا رمضان سالمين سالمين مستقرين سبحان الله والمستنير رب والمسلمين ويكمل هذا الاضطهاديه ال13 سنه في سوريا ضرب الله شيء وقدر الله الله يا اخواني يوفق اولاد امورنا يا اخواننا ما يحقوا الضرر رزقوا المطلس سنه كل يوم ينشا تعارض مخالفات ونزاعات الأمور بخير مستقرة على شكل عطل الفنزين في المنفحش هو الفنزين شو هاد غيره والله ما أنا حتى عاك إنه وقفينه تبقى الله يفريز على الأمناك تبقى <تصفيق> الله يفريز <على> <تصفيق> <أيوة> الله بك قال أطلرته على أمان عن ابن شهاد تصور إنت لو مفيش في ما فيش في رمضان و هكونك في صف و انت صايمة تعمل إني تصور كده هكونك في صف طويل <تصفيق> صف ما عندي من كفاسة طويل إنت محتر لأني تبقى انت الشمس ضرب عليك هم أطلعوا والناس في الضغر هم أطلعوا إدعوا الله إدعوا الله سبحانه لا يفرجوا إدعوا الله عليكم الدعاء قال قررت على مالك عن ابن عن أبي عبيد مولى ابن أسر قال قال سعدت العيدة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه و جاء فصلنا أنا أريد أن أقول لكم شيئا تقولوا هم أصدنا تقولوا هي أذنوبنا بس صراحة والله إنها أذنوب العبادة أنا أعتقد أن هذا الظنوب لا يباني لو أصلح الناس ما بينه وبين الله لأصلح لا الله شأنه وأحواله ومجتمعه وحكامه هذه الأصل إن الله لا يغير باب القوم حتى يغيروا ما بأمفسه الظنوب لها عواقب سيئة يأخذ زي الله خيره إن لله لا الله لا تكسرون الله دل واحد في مأساة أنه قال شهدت العيد مع عمر بن خطار حضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصره فخطب الناس وقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فضلكم من صيامكم سبحان الله نعمة عظيمة فرحة العيد ما ينسبهاش الصيام ينسبها الأكل وتوسع على نفسك وأكل هذا هو كيف أنك أثمنت عبادة صيام وزيد تصبح أول واحد شوار أول شوار وانت صائم آه نهى النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان ندر واحد مثل نظر أن يصوم يوم العيد حرم طيب نظر أن يصوم يوم الاثنين نأشى بيوم العيد يوم الاثنين يقول لا ما يصومش للنهل للنهل قال يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم, يوم تأكلون فيه من نسككم الأضحية قال وحدثنا يحيى ومن المكروه أن تصوم بارك الله فيك أيام تشري إلا لردل في المناسك لم يجد الهدي لم يجد هديا ما قال وحدثنا يحيى بن قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيبن حباب عن الأرج من الأرج؟ ف... عبد الرحمن بن هرمس أضحى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعصي يومين يوم الأضحى ويوم الفقر قال حدثنا قدر أبن السعيد قال حدثنا جريب عن عبد الملك وأبن عمير عن تزأة عن أبي سعيد رضي قال سمعت منه حديثا فأعجبا فقلت له أى انت سمعت مع reviewing رسول الله عليه الصلاة والسلام فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقول, فأقول على رسول الله الرسول والسلام ولا أسمع قال سمعت أقول لا يصبح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان قالوا حدثنا أبو كامل جحدريد قالوا حدثنا عبد العزيز بن المخطار قالوا حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخضري ما اسمه أبي سعيد سعث بن مالك بن سنان رألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيفا قالوا حدثنا وكعه عن ابن عون عبد الله ابن ابن أرطبان عن زياد بن جبيل قد رجل إلى ابن عمر رد الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوقق يوم أضحى وفدر فقال ابن عمر رد الله عنهما أمر الله تعالى بيوفاء النذر ونعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد ابن سعيد فلا اخبرتني عمرة عمرة من قبنيات التابعين برق تفضل عن عائشة رضل عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفقري ويوم الأبحار إذن بركة رفق مر معنا صيام واجب وصيام مستحر وصيام مكروم وصيام محرم من الصيام المحرم صيام يومي العيد الفطر او الاضحى والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايام منا ويوم تشرق عيد الاهل الاسلام ايام اجل وشرب وذكر وبعاد لا تصح. لا لا لا تشرق كلمة ومعال لا تصح رواية سادة معي والصحيح الحديث المتوافق بالذين العلم أيام ميناء وأيام التشريط أيام يوم النحل وأيام متشريط أو أيام ميناء أيام أكل وشرب وذكر الله وتكميل فيها أسبيع ذكر الله وأكل وشرب كلمة التي زدناها من طول في بعض الرواية ولا تصح سبحانك الله ومحمدك اشكركم لان استغربت وقولك موعدنا ان شاء الله مع هذا الدرس يوم الاربعاء لتكملة احكام الصيام وما يتعلق به ذاكروا حفظكم السلام عليكم ورحمه الله